لِلإِجْلَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَكَدَّرُوا آلَتَانِ يُعَدُّ الْأَقْرَبُونَ عَلَى النِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا ترك nosi ban وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية انضعا فانخاطوا عليهم فرية i يُصِيقُكُمْ مَنْ غَفِيَ أَوْ نَادَقُمْ لِذَكَرٍ مِّنْ رُوحٍ فلهم تلثى ما ترك وإن كانت واحدة النصف ولأبوا مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن فإن كان له إخوة فلهم السدس من بعد Ah! Uh